وعلى آله وصحبه الاذكياء البرى الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته واقواله وافعاله وجعلوها وحدها لهم منهما وقدوة وعلى من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد توقفنا في اللقاء الماضي عند المسألة الخامسة توقفنا في اللقاء الماضي عند المسألة الخامسة في باب الإمامة في الصلاة، وهي ما يتحمله الإمام عن المأموم. يقول يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية لحديث أبي هريرة أبي هريره مرفوعا، وإذا قرأ فأنصت ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام. فقراءته له قراءة أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم هذه المسألة مرت معنا نذكر فيها أن فيها خلاف سائر بين علماء السلف هل الإمام المأموم مطالب بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهريه بعد إمامه أم لا على قولين بين العلماء أصحاب الرأي الأول يقولون بوجوب قراءة الفاتحة على الماموم بعد إمامه في الجهرية ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وهذا الحديث يخصص قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فأيه؟ فاستمعوا له وانصتوا فالسنة تخصص القرآن الجمهور وهذه مسألة التي معنا على قول الجمهور أن, الـ أن, الـ أن الإمام يتحمل عن الماموم القراءة في الصلاة الجهرية وذكروا حديث أبي هريرة وإذا قرأ فانصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة وكما قلنا من قبل أن هذا خلاف سائغ فلا ينكر أحدنا على أخيه من يأخذ بالرأي الأول أنه ضرورة أو من بالوجوب وجوب قراءة الفاتحة للمأموم أو على المأموم بعد إمامه في الجهرية سواء الإمام دل فرصة يقرأ أم لا لا ينكر على من يقول أن من كان له إمام فقراءته له قراءة المسألة السادسة, المسألة السادسة في مسابقة الإمام يقول لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته يعني من كبر تكبيره الإحرام قبل الإمام لم تنعقد الصلاة أصلا في حقه لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه شرط الماموم أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد إمامه وعلى الماموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا في قوله هل الماموم يقول سمع الله لمن حمده أيضا مثل الإمام برضو المر المساله دي مرت معنا الشيخ الالباني رحمه الله يقول لا بأس أن يقول الإمام أيضاً الماموم مثل الإمام يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده والماموم أيضا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الشيخ العثمين يقول نقتصر على ظاهر النص وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد يقول فإذا وافقه فيها او في السلام كره لمخالفته السنة ولم تفسد الصلاه يعني تكبيره الاحرام وفقط للماموم وفقط تكبيره الاحرام بالنسبه للامام اللي هما الاثنين اتوا بتكبيره الإحرام في نفس الوقت الكتاب يقول هذا يكره وصلاة وصلاه صحيحه ثم المسألة السابعة أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة ومن الأحكام المتعلقة بالإمام والجماعة غير ما تقدم استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام فيقدم أولي الفضل والعقل والأنات خلف الإمام وقريبا منه لقوله صلى الله عليه وسلم يني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ذكر الحكمة من ذلك وهي أن الإمام قد يحبس له طارئ فيريد أن يستخلف فيكون من خلفه مباشرة أهل للإمامة اللي خلف الإمام يكون حافظ لكتاب الله يكون فقيه حتى إن الإمام إذا حدث له شيء في الصلاة وأراد أن يستخلف فمباشرة يسحب من خلفه أحد المصلين فيكون عارف إلا يحصل فإن كان من خلف الإمام لا يعني ممكن واحد خلف الإمام وما ليس يعني ليس بحافظ وليس بفقيه أو ليس عنده فقه في الصلاة طبعا مش هيعرف يعمل أصلا الامام سحب واحد والواحد ده طلع مش عارف يعمل إيه تبقى مشكله ويقع المصلين نعم ما هو الاحلام والنهى بشكل عام وقالوا الفضل يعني من تق من يكون اولوا الفضل اكثر من حمله القران يعني ما تجد ما تجد من يعني هم اولوا الفضل وقالوا الاحلام والنهى هم علماء وهم حمله القران ايضا الحرص على الصف الاول ومر معنى أيضا أن الحديث لو يعلم الناس ما في الندية والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا الصف الأول والأذان بعض الناس ممكن في يعني يترك الصف الأول عشان يسند الظهر على العمود أو يجلس تحت المروحة في الصيف أو يجلس في الشمس في الشتاء حتى لو جلس في آخر مسجد خالص وفي آخر صف ويكون يقع كمن في النهي لو كان النساء من خلفه، يعني ويضحي بهذا الفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم يعني لو الصف الأول فيه 30 ونحن بين 31 وثلاثين نعمل أورا من فينا اللي يكمل الصف أو منعمل أورا من اللي يؤذل هذا الفضل يزهد فيه البعض إلا من رحم ربي فيعني اوصي نفسي واياكم بالمحافظه على العمل بهذا الحديث وبالسنة عموما ثم تسويه الصفوف والتراث فيها وسد الفرج واتمام الصف الأول فالاول البعض بيستهين جدا بموضوع تسويه الصف خصوصا في زمننا هذا يعني قد لو الإمام يعني طلب من المصلين تسوية الصف قد يتذكر أحد الناس يعني أفضل أفضل واحنا نسوي أو أنت ما تشغلش بالك بالمساله دي ده بالفعل الحاجات دي حدثت بالفعل يعني ولا يعلم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يرسل أحد الناس في الصفوف وما يبدأش تكبيره الإحرام إلا لما يتاكد تماما حتى الصف الخلفي ان الصفوف تم تسويتها تماما يبدا الصلاه بعض الناس يقول في عندما يامر الناس بتسويه الصفوف يقول إن الله لا ينظر الى الصف الاعوج هذا ليس بشيء يعني هذا ليس بحديث ممكن ابو اسلم يقول لنا ده وضعه ايه يعني كان موضوعا أو, أو, أو ليس له اصل البت وزاد أحدهم إن الله لينظر إلى الصف الأعوج وناظر الله رحمته يؤول الصفات يعني النظر هذا من يعني إحنا نثبت ما أثبته الله لنفسه كلام ده مع دكتور نبيل في العقيلة مر معكم نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل النظر من مستلزمات إثبات العين لله عز وجل فهو يقول ونظر الله رحمته يعني حتى عايز ينفي موضوع ان فيه عين أو في نظر أو في كذا أو كذا وهكذا العقيدة الأشعرية في الأزهر فيبقى الاخوه اللي هم يتقدمون للإمامة المصلين يحاول بالحسنة وبرفق وبلين وبالحكمة والنعمة الحسنة يعلم الناس السنة بهدوء وحتى لو هو يعني أساء اليك فأحسن إليه كما أمر الله وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم الآخر حاجة في المسألة صلاة المنفرد خلف الصف صلاة المنفرد خلف الصف أنت أتيت ودي بتحصل في صلاة الفجر غالبا بيكون عدد المصلين قليل فاحد المصلين دخل المسجد فوجد أن الصف الأول اكتمل تماما بعض الناس يقول إنك لك أن تسحب أحد المصلين عشان تعمل صف تاني عشان ما تصليش منفرد خلف الصف الشيخ بن القيم رد على هذه المسألة بنقاط كثيرة أذكر منها أنه لا يجوز لك أن تحرم يبقى انت كده حرمت الرجل اللي انت سحبته من الصف ده أنت حرمته من فضل الصف الأول وعملت فرجة في الصف وانت مطالب بإيه بإنها لا تترك إيه أرجى في الصف وشغلت المصلين حوله فعملت أكتر من حاجة فلا يجوز لك طبعا برضو نفس المسألة يعني بعض الناس هيقول لك يعني لما تكلموا بالكلامنا هيقول لك طبعا أنا أصلي لوحدي والصلاة فيها نه لا صلاة لمنفرد خلف الصف فابن القيم رحمه الله قال هذا الحديث لا صلاة لمنفرد دون الصف إذا كان هناك فرجة في الصف وحضرتك تركت هذه الفرجة وعملت صف الواحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي فعل هذا أمره أن يعيد الصلاة عشان برضو الحديث اللي معانا ممكن حد يحمله على لا صلاة كاملة مش إحنا قلنا النهي ده في الأصول عندك هي مرة معاك في الأصول إن إما نفي صحة أو نفي كمال في نفي ثالث مش فاكر فممكن نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي لا صلاة كاملة لهذا الرجل اللي صلى خلف الصف واحده نعم الشيخ او نفي وجود نفي صحة أو نفي كمان أو نفي وجود يبقى المصلي الذي دخل المسجد ووجد أن الصف مكتمل تماما يبقى لا بأس عليه أن يصلي خلف الصف وحده وهذا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله ولا يسحب أحدا من المصلين. ننتقل للباب التاسع في صلاة أهل الأعذار وأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعت فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. ثم انتقل إلى كيفية صلاة المريض. صلاة المريض العمدة الباب فيها حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يقول كانت بي عزكم الله وعافانا الله وإياكم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صلي فقال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب في فتح الباري ينقل ابن حجر رضي الله عنه ورحمه الله عن الخطابي رحمه الله يقول على مسألة البواسير البواسير هي لا تمنع, أصلاً لا تمنع من القيام فالشيخ يجيب عن هذا الإشكال بان البواسير لا تمنع من القيام فالخطابي رحمه الله يجيب على هذا الإشكال يقول لعل هذا الكلام كان جواب لفتية استفتاها عمران للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلمة دي كانت كان رد من النبي صلى الله عليه وسلم عن استفتاء عمران للنبي وإلا فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى انتهى كلامه وابن حجر يكمل ويقول ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد كلام ده قاله الحافظ ابن حجر في الفاتحة أنا نقلت الكلام ده لربما حد يعتقد أن يكون البواسير واحد يسمع أن عمران بن حسين قالت كان نبي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإلا لم تستطع فعلى جنب لا ربما حد يعني يظن ان هذه رخصه وان عنده بواسير يجوز له ان يصلي مثلا قاعدا أو على جنب الكلام واضح بفضل الله لغايه نهايه المساله يقول ولا تسقط الصلاه عن المريض ما دام عقله ثابتا لو تسقط الصلاه عن المريض ما دام عقله ثابتا حتى لو الله بالإيماء لقدرته على ذلك مع النيه يقول ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إماء ويجعل السجود أخفض من الركوع فإذا عجز عن الإيماء برأسه أو بعينه فإذا سجد عن الإماء برأسه أو ماء بعينه الشيخ العثيمين بيقول كلام غير كده بيقول إن الإيماء بالعين هذا ليس له أصل في السنة فانا نقلت جزء من الشرح الممتع من صلاة أهل الأعذار يقول الشيخ العثيمين رحمه الله هذه المسألة فيها ثلاثة أخوال المسألة اللي هي قوله ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية نقول هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال القول الأول إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعينه ده القول الأول القول الثاني تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال يعني ما يمئش بعينه اصلا لما تسقط عنه الأفعال لكيش بقى رفع يدين ولا إيماء برأسه أو كذا أو كذا لكن إيه؟ يأتي بالأقوال زي قراءة الفاتحة يعني ينطق تكبيره الإحرام بغير رفع يدين ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ثم اذكار الركوع أذكر الرفع من الركوع يعني هيئه الصلاة بالأقوال وتسقط عنه الأفعال لأنه غير قادر ولا يومئ بعينه ده الرأي الثاني القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ان هو الذي لا يستطيع أن يومئ برأسه شيخ الإسلام اختار أن تسقط عنه الصلاة لا بالأقوال ولا بالأفعال نعم شيخ الأقوال الثلاثة مرة ثانية القول الأول إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعينه القول الثاني تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا وهذا اختيار شيخ الإسلام التيمية رحمه الله والشيخ العثيمين طبعا دي من المرات القليلة اللي خالف فيها الشيخ الإسلام يعني يخالف شيخ الإسلام في هذه المسألة الشيخ العثيمين الترجيح بتاعه ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله القول الثاني اللي هو تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال يقول تسقط عنه الأفعال فقط لأنه عاجز عنها وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فنقول له أي لهذا المريض الذي لا يستطيع الأفعال نقول له كبر وأقرأ وانو الركوع فكبر وسبح تسبيح الركوع ثم انوي القيام ونقول سمع الله لمن حمد وبنا ولك الحمد إلى آخره ثم نوي السجود فكبر وسبح تسبيح السجود لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم فإن عجز عن القول والفعل بقيت النية الشيخ برضو ما بيسقطش عنه الصلاة يعني حتى الق... ال... الذي عقله ثابت ما زال عقله ثابت يعني عقله ثبت ما زال فيه عقل يعني عارف ان ده فلان اللي موجود لكن إيه هو لا يستطيع الفعل ولا القول الشيخ العثيمين رحمه الله لا يسقط عنه الصلاة أيضا يقول بقيت النية يعني ان عجز عن الأقوال عن, عن الأفعال تبقى الأقوال يأتي بالأقوال طبع عجز عن الأفعال وعن الأقوال بقيت النية يأتي بالنية النية طبعا مش محتاجة لفظ أصلا النية محلها القلب فقط بقيت النية فينوي أنه في صلاة وينوي القراءة وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى والمذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا ولهذا قلنا أنه يجب على المريض من الصلاة ما يقدر عليه منها ثم الشيخ يستطرد في المسألة وينبه تنبيه يقول أن بعض العامة إذا عجز عن الايماء بالرأس أو ما بالإصبع يعني يجعل الإصبع والسبابة السبابة يجعله كالمصل القائم يركع به ويسجد به فالشيخ العثيمين يقول بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإماء بالرأس أو ما بالإصبع، فينصب الإصبع حال القيام ويحميه قليلا حال الركوع ويضمه حال السجود وهكذا. يقول الشيخ وهذا كله لا أصل له ولم تأت به السنة ولم يقله أحد من أهل العلم فيما نعلم، فيجب على طلبة العلم. أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له وهذا الكلام موجود في الشرح الممتع المجلد الرابع طبعة ابن الجوزي صفحة 332 و333, و333 ثم انتقل ننتقل بعد ذلك إلى صلاة المسافر وتشمل أولا على قصر الصلاة الرباعية وفيها مسائل المسألة الأولى في حكم القصري يقول لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر ودليل ذلك من القرآن والسنة والإجماع وذكر آية النساء وذكر الأحاديث الدال على ذلك وانتقل إلى الإجماع يقول فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وقد أجمعت عليه الأمة وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بها والأخذ بهذه الرخصة اولى وأفضل من تركها بل كره بعض أهل العلم الإتمام بعض أهل العلم في السفر وذلك لشدة مداومه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام على هذه السنة وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم صلى الله عليه وسلم ثم ننتقل إلى المسألة الثانية في صلاة المسافر في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر وهذا متفق عليه ما فيش حد تكلم في هذا أنها الصلاة الربعية فقط أن الفجر ليس فيه قصر ولا المغرب القصر في العصر في الظهر والعصر والعشاء الصلاه الربعية تصبح في السفر ركعتها المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه هذه طبعا مسألة مسألة حد السفر ومسألة مدة القصر دي من أكبر المسائل الخلافية بين العلماء من أكبر المسائل الخلافية بين العلماء حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما يقرب من ثمانين من ثمانين كيلو مترا ده رأي الجمهور هذا هو رأي الجمهور والصحيح عند الشيخ العثامين رحمه الله أنه لا حد للسفر بالمسافة وإنما يرجع في ذلك إلى العرف وهذا هو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه المسألة تذكرنا بمسألة أخرى وهي سفر المرأة بغير محرم الناس تساهلوا كثيرا في هذه المسألة سفر المرأة بغير محرم ماذا فيه نص قطعي أنه لا يحل المرأة معنى الحديث لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم حتى بعض العلماء تساهل أيضا في هذه المسألة خصوصا لما يكون فيه امرأة تريد أن تذهب إلى زوجها مثلا في يعمل في الخارج يقول مثلا أحد محارمها يوصلها إلى مطار القاهرة وزوجها يعني يستقبلها في مطار البلد العربي الآخر يعني أي كان بلد هل يقول كل الحكاية فترة الطائرة والسفر الطيران آمن وكذا الشيخ العثيمين يقول هذا أيضا لا يجوز لأن عندنا فيه أولا هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي هذا حتى إن لم نجد علة لهذه المسألة فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا أن نخالف السنة إلى جانب المخالفه يقول أن هذه المرأة تجلس في الطائرة لا نعلم بجوار من تجلس فترة السفر بقى ساعة ساعة ونصف قصرت أو طالت فهي قد تجلس بجوار رجل اجنبي وغالبا ما يكون ان الطيران ما بيحددش انت ودورك انت وحظك ايضا ان الطياره ممكن تبقى يحصل هبوط اضطراري في اي مكان الطائره اي جهة يعني نقول إيه يعني معرضه للعطل زيها زي اي حاجه تاني ما فيش حد يقول إن هي آمنة من إن هي يحدث بها عوق وفيه هبوط تراري في في دولة من الدول ممكن تخطف الطائرة ويذهب بها إلى دولة من دول الكفر مهم محاذير كثيرة جدا في سفر المرأة بغير زي محرم وكنا تكلمنا قبل كده ان بعض النساء اللي هم كانوا بيقولوا يعني الأمر واسع لما جربوا هذه هذه المسألة وسافروا بغير زي محرم يعني علموا وأيقنوا مدى محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على نساء المؤمنين أيضا السفر للقاهرة والسفر لبن سويف بالنسبة للطالبات يدخل تحت هذا الحديث يدخل في النهر سفر لبن سويف مقدر يوم وليله أو أكثر كمان من يوم وليل فالبناته بتتعلم يعمل حسابه ماذا يقول لربه يوم القيامة في أن ترك ابنته تسافر بغير محرم هذه مش مره بقى ولا اثنين ولا 10 اربع سنين مثلا ام كانت في كليه الطب حادث ولا حرج ممكن تعد لها سبعه ثمان سنوات نسال الله العافيه لنا والمسلمين نعم شيخ نعم لا باس يقول الأخ محمد ابو لطيف بيقول في تسكن في الملجئ نعم يعني اذهب معها يذهب معها محرم محرم من مثلا من الفيوم يوصلها إلى القاهرة وتسكن في المدينة الطالبات وعندما تريد رجوع يسافر أحدنا أحد محارمها ويأتي بها ممتاز جدا هذا حل طيب مش لازم مدينة الجمعية إن برضو ممكن تجلس في في شقة خاصة بالطالبات وتجلس في هذه مع مع طالبات برضو فترة معينة المهم الطريق ده لابد إن هو يكون إيه؟ حتى أحد العلماء نسيت من هو قرأت أنه حتى لو أقل من مسيرة يوم وليلة ويسمى سفر فهو سفر. اللهم مستعان نسأل الشيخ محمد عمر ربنا يبارك فيك لا هذا ما ليس مسيرة يوم وليلة شيء هو المسألة شيخ الإسلام يقول زي ما يقول الآن للوقت نقلنا أن الشيخ العثيمين يقول الصحيح عند الشيخ العثيمين أنه لا حد للسفر بالمسافة وإنما يرجع في ذلك إلى العرف وهذا اختار شيخ الإسلام يعني ما يسميه العرف ما نسميه تعارفا تعارفنا على أن هذا سفر يبقى سفر لو انا بقول انا مسافر بشوايه بسافر بشوايه متى انا رايح بشوايه او رايح البلد او كذا امر, أمر بسيط يعني وبشوايه دي حوالي 20 كيلو تقريبا اما نوع السفر في المساله جزئين يعني ممكن نكتب بعد اذنك بقى ورقه عشان احنا مش هنخلص هنا هي نفس المساله لو جابوا طياره بيقول مجموعة من البنات هيجبه عربية مخصوص وتنقلهم من الفيوم سويف فأو من الفيوم القاهرة وترجعهم هي نفس المسألة نفس مخلفة السنة قائمة وبعدين في أحد الإخوة اللي هم على الطريق برضو حكى حاجة عجيبة جدا يعني يعني يندى لها الجبين أحد قطاع الطرق وقبل الثورة على فكرة مش بعد الثورة عشان تقول لك ده حصل من فلات أمني ومعرفش كلام من ده قبل الثورة على طريق مصر وسأله الأخ عمر الخطيب بالتحديد يعني عربية فيها 14 راكب 14 فيها 10 كام أحد عشر رجل مع السائق و أو 13 و 2 ستات واحد مسدس أو معاه حاجة معرفش وكل كل ان أنه رفع المسدس ذا على الناس هل بقى كان في فاضي ولا مسدس لعبه ولا كذا وصحب البنت أمها اللي موجودين اللي هم الاثنين الاناث اللي في السيارة بهم إلى الجبل ولم يتحرك أحد حد يشأل له أنت بتعمل إيه اصلا وخد فلوس الرجال أيضا الأخ بيقول بقى خد فلوس الناس والتليفونات بتاعتهم فلوس رجال والتليفونات بتاعتهم والنساء اللي معاهم ولم يحرك أحد مساكن هذا هو حال المسلمين هذا هو حال المسلمين ولما تقريبنا القضية أثيرت قال لنا هو, هو كان سكران والسلاح اللي معاه ما كانش فيه حاجه أصلا يعني طب أنت ماذا يعني لماذا أعيش بعد أن يؤخذ مالي ومستلزماتي ونسائي أيضا طب أن أعيش له أصلا من نبع عليه الصلاة والسلام يقول من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد طيب أنت ليه أنا ليه مكلبش في الدنيا عليها عيش ليه عيش ليه للزل والمهانة ده ما هونيس إحنا الإعلام نسان بقى وامع تصماه وإسلاما وكذا وكذا إحنا نسينا الكلام ده خالص والإعلام أفسد علينا دينا أفسد القيم والأخلاق اللي موجودة عندنا أفسدها هؤلاء الظلمة بإعلامهم الذي يموله اليهود إذن مسألة بعض هم يجيبوا عربية ويبقى نفس الخطر قائم ونفس قبل الخطر نفس النهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم قائم فمن وجد يعني ما يسيئهم فلا يلومن إلا نفسه في الدنيا والآخرة إن مات على ذلك ننتقل إلى نوع السفر بعض العلماء يقول ان اذا كان السفر الى محرم لا يجوز له ان يقصر الصلاه يعني لابد ان هو يكون سفر مباح حتى يجوز له ان يقصر الصلاه ده يعتقد اختيار الشيخ ابن باز ومجموعه كبيره من العلماء والله اعلم الراي الثاني ذهب الامام ابو حنيفه يعني عزكم الله واحد مسافر شارع الهرم مسافر مسافر من الفيوم رايح شارع الهرم عشان يسهر في احد الملاهي في احد الملاهي يسافر لشرب خمر لزينا لسرقه لقطع طريق لمخالفه شرعيه يعني فذا يكون سفر محرم فلا يجوز ذهو عند الشيخ ابن باز ومجموعه كبيره من العلماء ان يقصر الصلاه واشترطوا ان يكون لابد ان يكون سفر مباح شيخ الإسلام الأول قبل شيخ الإسلام أبو حنيفة رحم الله الجميع ذهب الإيمان أبو حنيفة وشيخ الإسلام بتيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصر وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم وهذا أيضا ذكره الشيخ العثيمين شرح الشرح الممتع الشيخ العثيمين ما عرفش بيأخذ أي فريق ما عرفش هو بيأخذ من أنه فريق بس هذا الكلام اللي هو شيخ رأيي لم أبو حنيفة شيخ الإسلام ذكروا الشيخ العثيمين في الشرح الممتع بس أنا ما يعني يعني عد علي أن أنا يعني أركز في أن أنا أشوف رأي شيخ العثيمين رحمه الله في المسألة ثم ننتقل إلى المسألة الرابعة وهي هل يقصر من نوع الإماء الإقامة؟ طبعا خلاص ما فيش خلاف إن من أول ما بدأت السفر وبدأت والصواب والله أعلم أنت بدأت تفارق مباني البلد يعني بعض الناس بيقول أول لما بينوا السفر يبدا في القصر في حقه من المنزل يعني هو لسه في البيت ممكن يقصر فالرأي الأخر أنا بالنسبة لي دول أقوى أو الأصوب لأن أنا ما زلته مقيم يعني مجرد نية السفر إيه اللي يتغير يعني فيش أي مشقة حصلت ولا في كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذل الحليفة ذي الحليفة دي بتبعد عن المدينة غالبا يعني ما إليش عن خمسة كيلومترات إلا بتخلني ذاكرة يعني فلما فارق مباني المدينة أو ضواحي المدينة بدأ تبدأ القصر تبدأ رخصة القصر فيظل القصر في حق ساريا سواء هو مسافر أو نازل نازل يعني ايه يعني جف مكان مثلا في استراحه هيبات يعني بعد هو ريح اسكندريه مثلا من الفيوم ريح اسكندريه وفي ما يسمونه في رست في الطريق مكان للراحه يعني طب انا هبات في المكان ده فانا على سفر ايضا العلماء يقولون لك أن تقصر الصلاه وانت في هذا المبيت والاولى أن يكون القصر للسائر وليس للنازل لكن لو النازل قصر الصلاة لا بأس بهذا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول هذه المسألة اللي هو بقى نوى الإقامة يعني انتهى من السفر وهينو الإقامة يعني سفر مثلا يعمل في المملكه أو سفر من الفيوم يعمل في مكان محافظة من المهافظات يعمل إيه يقصر قد إيه الشيخ العثمين رحمه الله يقول هذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولا لأهل على عشرين قولا لأهل العلم وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع لكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن اختيار شيخ الإسلام هو الصحيح وهو ان المسافر وهو أن المسافر مسافر سواء نوى اقامه اكثر من اربعه أيام كما يقول الكتاب هنا او دونها وذلك لعموم الادله الداله على ثبوت رخصه السفر للمسافر بدون تحديد ولم يحدد الله في كتابه ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المدة التي ينقطع بها حكم السفر فيقول طالما أنت مسافر يقول سواء نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام فهو, على فهو مسافر لأن السنة لا القرآن ولا السنة لم يجد لم نجد فيها العلماء لم يجدوا فيها دليل يحدد متى ينقطع السفر في حق المسافر فيظل الشيخ الإسلام بيقول ان في عندنا أكثر من عشرين قول ورجح كلام الشيخ الإسلام أن المسافر يطلق عليه اسم المسافر سواء نوى الإقامة في أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام لأن كل النصوص في المسألة مردود عليه. بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أقام في مكة أربعة أيام يعني جيه تقريبا مثلا يوم ستة ثم انطلق إلى إلى مينن ثم كذا ثم كذا فجلس أربعة أيام في مكة يقصر الصلاة فردوا على هذا البرد الدليل وقالوا لو كان وصل قبل كده كان جلس مثلا خمسة أيام او سبعة أيام أو عشرة أيام طبعا اللي بيسافر ده ممكن يصل في أي وقت يصل قبل الحج باربعه ايام بعشره ايام باسبوع بشهر الله اعلم حسب كل واحد حسب سفر كل واحد وحسب الرحله بتاعته دلوقتي فرده قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قعد اكتر من كده كنا برضه نقول النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكه سته ايام يبقى من نوى الاقم سته ايام يتم طب لو جلس عشرة برضه هنقول لو كان جلس عشرة أيام وهكذا في عام الفتح برضه جلس مدة قصر تقريبا واحد وعشرين صلاة تقريبا كان فترة الكلام موجود هنا يبعاكم في الكتاب فأن الفترات هذه وقعت اتفاقا اتفاقا يعني, ايه يعني غير مقصود يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في طريقه وهو نازل من عرفات لما أفض من عرفات في حجة الوداع وهو في اثناء السير خد جنب واوقف الراحله اعزكم الله ثم بال وتوضا وضوءا خفيفا الشيخ العثيمين يقول هذا وقع اتفاقا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لقضاء الحاجه في هذا الوقت ففعل خلاص هل بقى نطالب الحجاج الحجيج ان يفعلوا في نفس المكان او في في طريقهم في السير من عرفات إلى الى مزدلفه ان هو يبول ويتوضا وضوءا خفيفا لا يقول هذا وقع اتفاقا يعني أمور وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم جبليه بشريه لما احتاج قضاء الحاجه قضى حاجته هذا ليس انت مطلب ليس ليس تشريعا يعني فبرضه نفس الكلام لما جلس مكه اربعه ايام لما جلس عشرون يوم لما جلس عشر لما جلس كثيرا لما جلس قليل يقول هذا وقع اتفاقا وليس مقصودا فلا نجعله تشريعا للناس لأن الكلام النصوص دي كلها عليها ردود يعني فيبقى بنسبة الشيخ ذكر بعض الأخوال الموجودة الكثيرة وذكر ردح فيها شيخ الإسلام نقوله تاني وهو أن المسافر يقول الصحيح هو أن المسافر مسافر سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها وذلك لعموم الأدلة التي تدل على ثبوت رخصة السفر للمسافر بدون تحديد لأن الله لم يحدده في الكتاب ولم يحدده النبي في السنة فليس لنا أن نحدده ايضا ثم ننتقل المسألة الخامسة من الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة يقول هناك صور وحالات تستثنى من زواز القصر في السفر منها إذا تم المسافر بمقيم تم يلزمه الإتمام يعني حضرتك مسافر وحضرت الصلاة وصلاة جماعة والإمام مقيم يعني هي صلي أربعا فتصلي أيضا أربعا إذا تم بمن يشق فيه هل هو مسافر أو مقيم ودي بتحصل كثير في المطار مثلا أو في الموقف لو في سفر طويل تلاقي جماعة وانت مش عارف الامام مسافر ولا مقيم فتتم في الحاله دي الشيخ العثيمين اختار انك حسب مش هتاثر النية في الحاله دي لو اتم تتم لو قصر تقصر اذا ذكر صلاة حضر في السفر يعني وبعد من بعد ما بدأ السفر او بعد ما اصبح مسافرا في حكم المسافر يعني اصبح مسافرا فتذكر ان كان في صلاه نسيها صلاه رباعيه عصر أو ظهر وعشاء ف في الحضر يعني قبل سفره تذكر أن عليه صلاه رباعيه فالصواب ان هو يصليها في السفر صلاه رباعيه أيضا لانها كانت عندما نسيها كان مقيما هو كالناس يسل الظهر مثلا من يومين وبعد في السفر يبقى يصليها برضو أربعة في السفر إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت واعادها يعني هو مسافر وكالناس صلاة صلاة ربعية وبدأ يعيد الصلاة الربعية رباعيه زي ما هي وهو في الصلاة فسدت الصلاة يعني أحدث مثلا يعني أو احتاج أن يخرج ففسدت الصلاة اللي هو وبعدين هيعيد يعيد الصلاة يعيدها أيضا <تصفيق> نقرأ المسألة ثانية لأننا كنت تكتب هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق فنقرأ المسألة دي ثاني. إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامه ففسدت وأعادها كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم عادها لزمه وإعادتها تامة لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام أنا بمسألة دي بالنسبة لي تحتاج إلى تحقيق لكن لم احققها يعني من يستطيع أن يحقق المسألة المساله أنا اعتقد انه ليس على هذا الكلام ليس على اطلاقه دول إذا احرم المسافر يعني بيصلي وراء امام مقيم وبعدين الصلاه فسدت فهو هيتم وراء المقيم الصلاه دي فسدت وخرج من الصلاه الكتاب بيقول ان احنا يلزمه انه يعيدها اربعه لانه كان داخل على انها اربعه انا بالنسبة لي في شبهه مش بفت يعني في شبهه خلاص هو كان لما أتم بمقيم لازمه أن يتم هذه الصلاة فسدت لا يعتد بها فأنا أعيد الصلاة تاني لوحدي وأنا في حكم المسافر فالشبهة أن أنا أصليها ركعتين كمسافر يعني فده مش فتوى حد يقول ان هو ده صح ولا عليه العمل لا أنا بقول الكتاب بيقول كده بيقول يعيدها أربعة انا عندي شبهه ان هو يعدها اتنين لان الكلام يحتاج الى تحقيق فمحدش يقول لي ان ابراهيم فاتبي كده قال الكلام ده لا دي مش فتوى انا بناقش الكلام معاكم يعني فالكلام ده كل واحد فينا اللي يستطيع ان يحقق المساله دي يبقى الله خيرا يعني خامسا إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان خلاص يبقى هيتم على كده خلاص هو قرر هو ينوي إقامة مطلقة أو المكان عاجبوها يستوطن المكان ده فخلاص بها يبقى يتمي يبقى أصبح من أهل المكان كل الأسئلة بقى اللي حولين هذا الأمر يعني اللي جنبيه قريب من الشفعاد النصر يسأله واللي قريب من الشفعاد بعمر يسأله كل الأسئلة في مسافة القصر ومدة القصر واللي قريب من الشيخ عادل الناصر يسأله عن المسائل ديت قريب من الشيخ محمد عمر يسأله عن المسائل ديت وجزاكم الله خيرا. مسائل حساسة جدا وتحتاج إلى علماء احنا سيبنا كده مع بعض بنقرأ مع بعض هي مسائل كثيرة جدا يا شيخ مسائل كثيرة جدا الكلام اللي انت بتقوله ده ليس على اطلاقي كل واحد عنده مسألة في دماغه فيروح يسألها بنفسه عشان احنا ش... منعلقش فراء بتنا حاجة أبو حزيف كل واحد يسأل الشيخ بنفسه عن المسائل اللي بتدور في ذهنه لو أريب من الشيخ عادل يسأل الشيخ عادل. لو من الشيخ محمد ليس الشيخ محمد ثم انتقل إلى الجمع بين الصلاتين يقول المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك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 وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من المدينة وبدأ السفر في اوقات المسافر بيسير فيها يظل سائرا على الطريق وفي أوقات راحة بينزل فيها المسافر زي اللي احنا قلنا من شوية اللي على طريق اسكندريه مثلا في يوم او أو الطائرة اسكندرية في رست أو في مكان للراحة أو في كذا أو في كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهم النبي والصحابة نازلون يعني انتهوا من السير فترة وهم نازلين يعني حطوا رحالهم يستريحون معناء السفر وبعدين هيبدأوا يكملوا مسيرة السفر مرة تانية الحديث بيقول إيه إذا ارتحلوا قبل زيغ الشمس يعني قبل اذان الظهر قبل الزوال قبل ان تميل الشمس الى الغروب الزوال احسن بعض الناس ممكن يفكر الزوال اللي هو وقت الغروب يعني وقت الغروب اسمه الاصيل الزوال اللي هو تعامد الشمس في كبد السماء اللي هو قبل الظهر بلحظات لما تميل الشمس الى الغروب يبقى ده ايه زالت الشمس عن تعامدها عن كبد السماء يبقى ده حان وقت الظهر إذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر أخر الظهر إلى العصر يبدأ بقى في الرحيل ما يصليش الظهر خلاصا هو بدأ سير قبل الظهر فهياخذ معه الظهر إلى العصر جمع تأخير طب وهم حطين الرحال نزلين يعني وقبل ما يرتحلوا أذن للصلاة الظهر يعمل إيه يصلي يقدم الظهر إلى العصر يعني يؤذن للصلاه ثم يقيم المؤذن ويصلي الظهر ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر ركعتين ثم يكمل السير وكان يفعل كذلك بالنسبه للمغرب والعشاء اذا ارتحل قبل اذان المغرب اخر المغرب الى العشاء واذا ارتحل بعد اذان المغرب قدم العشاء إلى المغرب العلماء بيقولوا ان الصلاه المجموعه هتجمع الظهر طبعا ما نجمع الا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بس ما نجمع العشاء والفجر ما نجمع الفجر مع الظهر ما نجمع العصر مع المغرب يبقى المسموح بالجمع فيه الظهران والعشاءان هو مسميهم في الكتاب كده غالبا لما نقول على الشمس والقمر نقول عليهم القماران فش مشكلة فبنقول الظهران على العصر وعلى الظهر والعصر والعشاءان على المغرب والعشاء يبقى اللي يجوز فيه الجمع المغرب الظهران والعشاءان العصر مع الظهر تأخير أو تقديم المغرب مع العشاء تأخير أو تقديم العصر والمغرب ما ينفعوش مع بعض لما نيجونفعش نجمعهم العشاء مع الفجر ما ينفعش نجمعهم الفجر مع الظهر ما ينفعش نجمعهم نكمل وسواء أكان سائرا أم نازلا لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنا وقد كان نازلا في الحج أيضاً في حجة الوداع ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة يعني بترك الجمع المريض المقيم له الجمع واذا ترك الجمع يلحقه مشقة فله أن يجمع ايضا بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما أو تاخيرا نسيت اقول ان الوقت كله يعتبر وقت واحد يعني من اذان الظهر لقبل اذان المغرب ده هيسميه العلماء وقت اللي مسموح ليك بقى في الفتره دي كلها انك تصلي في أي لحظه يعني انت لو هتجمع جامعة تقديم من اذان الظهر لغايه قبل المغرب بما يسع الاربع ركعات اللي هم ركعتي الظهر وركعتي العصر للمسافر ولا يجمع هو مقيم له أيضا له ذلك في أي وقت من هذه الأوقات تصل ولا يفتقر الجمع إلى نية عند الشيخ ابن باز رحمه الله لا تشترط نية الجمع عند الشيخ ابن باز رحمه الله ولم أقف على رأي الشيخ العثيمين رحمه الله لا تشترط النية عند الشيخ ابن باز للجمع يقول الشيخ رحمه الله والأفضل لمن يباح في حقه الجمع ده كلام مكتوب على هامش من شرح الممتع والأفضل لمن يباح في حقه الجمع فعل الأرفق به يعني الأفضل بالنسبة لك وانت مسافر أو انت مريض مقيم عفونا الله وإياكم تفعل أرفق بك الأفضل بالنسبة لك اعمله يبقى الجمعة تقديم أرفق بنفسك افعل جمعة تقديم جمع تاخير يبقى جمع تاخير مفيش أي حرج في هذه المساله والافضل لمن يباح في حقه الجمع فعل الارفق, فعل الأرفق به من تأخير أو تقديم ولا تشترط نيه الجمع وهذا اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله, رحمه الله تعالى نرجع ثاني للكتاب ويباح الجمع لمقيم مريض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 وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الماضي لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع فمتى لحق الإنسان فين الأهل اللغة العربية فين فمتى لحق الإنسان ولا الإنسان نعم فمتى لحق الإنسان فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع إذن الله خيرا بترك الجمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا بغير المرض مقيما كان أو مسافرا فمن الأعذار التي التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض ذكر طبعا المطر الكثير الذي يبل الثياب ويلحق المكلف بسبب مشقه طبعا ده مش موجود عندنا والحمد لله الوحل والطين وذلك إذا كان يشق على الناس بسبب المش أيضا مش موجود عندنا الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة برضو مش موجود والحمد لله وغير ذلك الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها يعني لو في طبيب هيدخل في عملية جراحية هي مثلا طويلة لا لها عشر ساعات لا بأس أيه أن يأخذ بهذه برخصة الجمع مع الإتمام طبعا لأنه مقيم وكل واحد بقى طبعا يعامل ربنا سبحانه وتعالى كل أن تخف ما في صدوركم أو تبدوه يعلموا الله كل واحد بقى ربنا هو اللي أعلم بحاله فهو يعامل ربه في هذه المسألة هل هل حقه حرج طبعا الحرج مش هتبقى بالدلع بتاع الإخوة يقول لك أنا الحقني حرج أجمع وخلص ونام انا متعبان جاي النهاردة تعبان من الشغل أنا أديها جمع بقى ايه ونام لا طبعا ما ينفعش الكلام وربنا سبحانه وتعالى لا يحسبك على هذا الحرج فالحرج المتعارف عليه مش حرج الدلع بتاعنا يعني المسألة في حد الجمع المشروع طبعا هذه المسألة ذكرت في المسألة السابقة وإن شاء الله نتوقف عند هذا نقف عند الباب العاشر في صلاه الجماعه ومعنا دقائق ممكن نجيب فيها عن اسئله سابقه سؤال انسان نوى ان يصلي ركعتين شفع ثم اثناء الصلاه غير النيه الى ان تكون الى ان تكون هذه الركعتين انا بقرأ بالناس السؤال اللي مكتوب يعني من قيام الليل فما حكم جمع النيتين في صلاه واحده إلا يجمع النيه يبقى داخل جمع نيه اصلا يعني في فرق بين جمع النيه وبين تغيير النيه في فرق بين جمع النية وبين تغيير النية السؤال بيقول ان هو يعني صلى ركعتين شفع وبعدين هو اثناء الصلاة هيغير النية بقى يخلوهم قيام الليل ده ما ينفعش عند الشيخ العثيمين ما ينفعش تغيير النية من معين لمعين ما ينفعش يعني صلاه معينة معينة يعني لها اسم في الشرق دي صلاة شفع ليه سنة العشاء مثلا ودي صلاة ركعتين بالنزية قيام الليل دي صلاة ودي صلاة دي ظهر ودي عصر هو كلمة تعيين النية المعينة تعيين النية لا فمنفعش اغير نية معينة لنية معينة تانية لكن هنا نقول إيه بقى نقول فيه فرق بين تغيير النية وهذا لا يجوز من معين لمعين وبين, وبين جمع النيات انا أصل ركعتين شف وأجمع فيهم بقى نية سنة العشاء اللي هم الشفع يعني زي ما الناس تعرفوا عليهم ونية قيام ليل عند من يقول بجمع النيه لكن الحمد لله الليل طويل جدا بفضل الله وأنا أستطيع أن اصلي ركعتين سنة العشاء في المسجد أو في البيت لو نساء مثلا اصلي ركعتين السنة وأجل الوتر شوية او اوتر قبل منام وبعدين أصلي قيام ليل بعد كده يعني الناس مش عايزين الرخص كده إيه تخلينا نكسل نينو يحط كل السنن في ركعتين ويبقى خلاص كده نخلص المسألة أنا داخل قبل الأزان داخل صلاة الظهر قبل الأزان داخل المسجد قبل الأزان لصلاة الظهر أتوضى عندي ركعتين سنة وروق وعندي ركعتين تحية رب المسجد وعندي ركعتين سنة الظهر قبلية ما أنا أنوي بقى إيه وارح كلهم مع بعض كده في ركعتين يضرب كام عصور بحجر يعني زي بيقولوا أنت ما فيش حاجة أصلاً بين الصلاة بين الأذان والإقامة مفتوح صلي فيه بما شئت صلي سنة الوضوء وصل طحيه المسجد أو طحيه رب المسجد كما يسميها الإمام النووي رحمه الله وصلي صلاة القبلية يفضل صلي الغد ما تقام الصلاة وادعو بما شئت لو فض وقت بعد بعد الصلاة بهذه النوافل تدعو لأن وقت إجابة الدعاء أما قول إن الجمع كده أمور يعني لما يضيق في حقي إن أنا دخلت المسجد متأخر لعذر أصلي إحنا اتفقنا قبل كده أن الإخوة ربنا يبارك فينا فيكم جميعا وفينا والمسلمين جميعا إن إحنا نبقى جاهزين للصلاة قبل الأذام تتوضع قبل الأذام يأذن وبعدين تدخل المسجد يبقى أنت عندك الوقت كامل لو أنت المسجد القريب من البيت تصلي السنة القبلية في البيت وتلحق تصلي ركاية تحية رب المسجد وبعدين تصلي الظهر <تصفيق> فالأمر ده محتاجين يعني محتاجين هم عالية يعني ما نفرضش في الأخذ بالإيه نجمع كل حاجة كل حاجة نجمعها فرقاتين ونشوف اللي بعد كده لا ان شاء الله وبعدين طول ما انت في الصلاة بتستحضر الخشوع اللي تدخل به الفريضة عشان ما تدخلش كده من الشارع تبص تلاقيك في الفريضة وانت لسه الدنيا بداخلك والمصالح زالت موجودة وانت بتفكر في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا جوه فرق لا أنت لما تصلّر زي ما الأحد المشايخ ضرب مثال بالمرواحة أول ما تبدأ تولع المرواحة المرواحة بتبدأ ايه بتدور ايه لفات بسيطة بطيئة وبعدين تأخذ وضعها في ايه في الدوران لغاية ما توصل إيه للسرعة المطلوبة يعني نفس الكلام بالنسبة للركعات اللي هي للسنة القبلية من العطس يقول الحمد لله بصوت مسموع عشان الناس تشمته العطس يقول الحمد لله بصوت مسموع يا رحمك الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس في مجلسه أحد الصحابة فلم يحمد الله بصوت مسموع فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عطس وحمد الله بصوت مسموع فشمته النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الأول قال رسول الله شمت هذا ولم تشمتني قال هذا فحمد الله سمعنا حمد الله له يعني. سمعنا حمده لله فلم نسمع فخلاص لا انسع فان شاء الله اللي يعطس يحمد الله يسمع من, إيه من بجواره دخلنا في مساله ثانيه المساله اللي كانت قبلها ايه طبعا النوافل السنن القبليه دي عباره عن ايه استعداد استعداد عشان تدخل للفريضة وانت قادر بقى تركز وقادر تخشع وتستحضر معاني الفاتحة وتستحضر معاني الأزكار اللي, اللي انت بتقولها في الصلاة السؤال الثاني هل يجوز صلاة الويتر ثلاث دون تسليم دون تسليم بعد الركعة الثانية فتكون بسلام واحد نعم يجوز ان صلاة الويتر لو هتصلي ثلاث ركعات ويتر يجوز بالتسليم التشهد واحد هو بيقول دون التسليم في الركعة يعني بتشهد واحد يعني دون يعني تشهد واحد فالأمر فيها واسع يجوز انك تصلي ركعتين بنيه الوتر يعني انها صلي ثلاث ركعات ويتر. ركعتين وتشهد وسلم وركعة وتشهد وسلم او الثلاثه كلها بتشهد واحد وسلم هل يجوز جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة تكون ثلاث ركعات دون التسليم بعد ركعتين هو نفس السؤال تقريبا كده هل يجوز الطوتر ثلاث دون التسليم هل يجوز جمع الشفع والوتر لا دي مش ده سؤالين مش سؤال واحد السؤال بيقول هل يجوز جمع الشفع والوتر أول وتر في صلاة واحدة طبعا ما ينفعش لأن كلمة شفع يعني أي عدد زوج بيسميه شفع اللي احنا بنسميه سنة العشاء فهنصلي سنة العشاء بعد ما ننتهي من صلاة العشاء نصلي سنة العشاء ركعتين وبعدين بقى نوتر بواحدة أو نوتر بثلاث أو نوتر بخمس فدي حاجة ودي حاجة تانية يعني الشفع ما ينفعش نضمه مع الوتر في صلاة واحدة ما حكم من ذهب إلى المسجد ليصلي فوجده مغلقا في صلاة الظهر فلما فتح المسجد صلى بدون أذان فقط بإقامة وهو ليس بإمام هو من عامة الناس مع العلم أنه صلى معه آخرون جماعة طبعا بالنسبة لظروفنا الحالية الحمد لله المساجد كثيرة جدا والأذان بفضل الله يرفع فيها بمكبرات الصوت فكل الناس سمعت الأذان الحمد لله فاللي دخل المسجد بعد أن أذن للصلاة أو بعدما ما منتهى من صلاة الجماعة أو متأخر بين الظهر والعصر ودخل المسجد هو في طريق تأخر عن الصلاة ودخل عشان يصلي فليس له إلا أن يقيم ويصلي وفي حقي سنة يعني إن لم يقم فلا يأثم ان لم يقم الصلاه فلا يثاب فيدخل يقيم الصلاه ثم يصلي فلا باس ان شاء الله ولا يحتاج الى اذان ما الحكم ما الحكم في من اصلا جاوب السؤال ده يا دكتور نبيل خلاص <تصفيق> نعم يا شيخ سلام يا جماعه لا اما بقول لحضرتك الاذان خلاص في المساجد اللي حوالينا اذين يتبع فممكن لو انا دخلت المسجد فات مثلا خمس دقائق على الاذان فات عشر دقائق على الاذان يعني لا باس ان انا اذن في الحاله ديت مفيش مشكله يعني المسجد شغال طبعا اللي دخل الاخ صبري بيسال دخل المسجد والدرس شغال يصلي طركتين تحيط رب المسجد نعم لان في خطبه الجمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما يمكن لم تخن الذاكر سليك الغطفاني دخل وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال صليت ركعتين وتجوز فيهما معنى الحديث يعني والنبي يخطب على المنبر في خطبة الجمعة وانتم بكذا وكذا وكذا في الخطبة هتأتي مع نفسات الجمعة ان شاء الله فالأولى طبعا الدرس انك تصلي ان شاء الله ركعتين تحيط رب المسجد فإذا دخل أحدكم مسجد في معنى الحديث فليصلي ركعتين قبل أن يجلس ما الحكم في من يفعل أفعال طاعة لحصول خير له في الدنيا كمن يعتمر في طلب العلاج ويشرب من زمزم ويستغفر لكي يرزق و... ويزيد في طاعته لهداية أولاده ويقوم الليل لكي... لكي يكون عنده شرف وهكذا يعني قيام الليل شرف المؤمن يعني طبعا الآية تجيب على كل هذه الأسئلة آية الانعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولا المؤمنين وأنا أول المسلمين متأكدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يعني كل ما يفعله المؤمن في حياته كل لحظة وسكنة حتى أن العلماء يقولون أن العادات تتحول النيات إلى عبادات فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا كثيرا وقبل السنة ورد في القرآن في آيات الحج فإذا أخذتم من عرفات فإيه عبليها شوية الحج أشهر من معلوماتهم فمن في إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله ودزودوا فان خير الزر التقوى يا يأولي الباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فالعلماء قالوا وإن تريح تحج أو تعتمر القصد نية الحج أو نية العمرة ودخل معها تجارة بهذه الآية لا لبأس لا بأس بذلك يعني اللي هي إيه الآية البقرة وفي برضه في آية السورة الحج نفسها وأذن في الناس بالحج أتوا كرجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم وذكرس من الله الآخر الآيات، فالقرآن النص الصحيح، السفر الله النص صريحة في ال في القرآن نفعشون صحيح يعني لأن القرآن متواتر ورد إلينا بالتواتر، فالنصوص الصحيح في القرآن بأن تشهد منافع وأنت في الحج بالنية العلماء النية الأساسية في الحج, الحج أو للعمرة لا بأس أن تشهد بقى منافع لك في هذا في هذا السفر فلا بأس من ذلك أيضا في السنة اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام وأيضا تهادوا تحابوا بعض العلماء يقول إن هو كان يجعل جزء من صلاته لأن حتى يطلب الهداية بنية ان الله عز وجل يربي له أولاده وتربية إسلامية حسنة إذن لا حرج أبدا أن نكثر من طاعات معينة أو عبادات معينة أو استغفار لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال قيام الليل شرف المؤمن فانا لما اقوم الليل بنيت ان انا احصل على هذا الشرف فانا كده طبقت السنه ولا طالما طبقت السنه يبقى انا أطعت الله واطعت النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا حرج في هذا ان نكثر من العبادات التي فيها خير الدنيا والاخره مهم جدا بس ان احنا نعالج النيه لان النيه ده امرها صعب جدا يقول احد السفيانين ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي لان النيه تتقلب كثيرا على العبد فلا بد ان كلنا يعني يحاول ان يعالج نيته باستمرار ولا يجعل وساوس الشيطان أو وساوس النفس أو كلام الناس يجعله يترك الخير لان احنا تكلمنا قبل كده قبل ذلك وقلنا ان في عبادات ظاهره ما تقام إلا شعائر الإسلام الظاهرة ما ينفعش تقام إلا أن تكون ظاهرة للناس فالناس يتكلمون. فمن كانت سمعته طيبة بين الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك عاجل بشرى المؤمن يعني ما يزعلش الناس هيتكلموا وكده هيتكلموا إن قصرته يتكلموا وإن أحسنته يتكلموا فيتكلموا في الإحسان وتبقى من عاجل بشرى المؤمن بعد بعد الـ الـ تصيح النية ومعالجة النية والإخلاص الله عز وجل والتباع السنة ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعل صالحة والوجه خالصة ولا يجعل فيها نصيبا لأحد غيره سبحانك الله وحمدك أشهد إليه لتأسى يفرض أعطوه إليك وغزاكم الله أنه خير الجزاء الدكتور نبيل يتخضر وغزا الله خيرا